وَسْتَبِقُ الْ الخَرات أين مَا تَكُاتِ بِكُم اللهَّ جَع إِ اللهَّه عَى كلُلّ شَيئ قَد وَمنِنْحيَثُ خََجَةَ فَولِّ وَجههَكَ شَطْرَ الْ المَسْجدد الحَرَامِ وَإِنهُ لحَقُّ م رَبِّك وَمَ اللهَّهُ بِغافِلٍ عََّ